بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتفر قم فأنذر وربك فكذر وفيابك فطهر والرجب فهجر ولا تمن تستكتر ولربك ففزر فإذا نقر في فذلك يومئذ يوم عثير على الكاثرين غير يثير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبرين شهودا ومهدت له تنهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأذهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا ويؤثر ان هذا الا قول البشر فاثنيه فقر وما ادراك ما فقر لا تضيق ولا تضر لو واحد من البشر عليها 17 وما جعلنا اصحابا الا بذله ما ما إجتثوا وما جعل ما إجتثهم إلا كثمة وما جعل ما إجتثهم إلا كثمة للذين كفروا ليستيقن الذين آوت الكتاب والذان الذين آمنوا إيمانا ولا يصدق الذين آوت الكتاب المغفلون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ونهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا جفرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أجبر والصبح إذا أثر إنها لنشب الكبر نديرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كتبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نف من المصلين ولن نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم السين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن استذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة قضت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآفرة